وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق ان ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن اصبه ونحن اصبة ان ابانا لفي ضلال مبين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 فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْنا تَنبِئَ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 وجاءت سياره فارسلوا واردهم فادلا دلوه قال يا بشرا هذا غلام يا بشرا هذا غلام واسروه بضعه والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا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 كَذَلِكَ لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى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 لا نراها في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهم ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن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 قَالَ قَدَرَوْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ لَيُسجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ أَصْبُ إِلَيْهِمْ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 نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُم طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا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 وما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكننا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 إِلَّا, إلا أَسْمَأَن سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم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 ويله فارسلون يوسف ايها الصديق افتنا في سرب بقرات ثمان ينأكلهن سبع عجاف وسبع بلات خضر واخر يابسات لاني ارجع الى الناس لعلهم يعلمون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 يَأْكُلُ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ آنٌ فِيهِ غَاثُ النَّاسِ وَفِيهِ يَحْصُرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ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 ان النفس لامرته بالسو ان النفس لامرته بالسو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 وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا مَجَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُؤْنِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُفِيءُ فِي الْكَيْنِ وَأَنَا خَيْرُ المنزلين. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ وقال سنراود عنه اباه واننا لفاعلون وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لانهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون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 قال هلَلآمَنُكُم عَلَيْهِ إِللاا كَمَا أَمِنْ تُكُمْ لَ أَخِيهِ مِنْ قَبل فَللَّهُ خَيٌ حَافِظَو وَهُو أَرْرحَمُ الراحِمِين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 لا كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب الا حاجه في نفس يعقوب قداها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف اوا الى اخا قال إني أنا أخوك فلا تبتعس بما كانوا يعملون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 قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ سُبْحَانَهُ ۖ هُوَ الْغَنِيُّ ۖ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنْ عِندَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَٰذَا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 نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ شَاءَ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ قَالَ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخُوهُ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أنتم شر مكانا والله أعلم نَامُوا بِمَا تَصِفُونَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيز إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ مَعَادَ لا نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون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 وَمَا شهيدنا إِلَّا بِمَا علمنا وَمَا كنا للغيب حافظين وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسال القريه التي كنا فيها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 قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا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 وبثي وحزني الله اعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهب فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله إهُ لاَا يَيْْأَسُمِ الروحِ اللَِّ إِللاا إِهُ لَا يَيْأَسُمِ الروحِ اللَّهِ إِلَّا, إلا القَوْمُكَافِرُون فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ طَاالُياَاأَيْهَُا الععَزيِيزُ مَ السَّنَا مَسَّنَا, مسنا وَأَهلَ نَ الطُرُ وَجِنََّا بِطوعَةٍ مُزْجَ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَل لَّعَمْتُمْ مَا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُم جَاهِلُونَ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين <تصفيق>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 لا خاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين لا تثريب عليكم الله لكم وهو ارحم الراحمين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 ولمما فصلت العيرو قال ابوهم اني لا اجده ولمما فصلت اللير قال ابوهم اني لا اجده يا يوسف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 فَرَفَعَ أبويه, أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَدَا وقال أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَدَا وَقَالَ قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي إذ اخرجني من السجن وجاء ابيكم وجاء ابيكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي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 وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ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 حتى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا حَتَّى إذا